الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وما بعد فمعنا اليوم ثلاثة أسئلة من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله السؤال الرابع والأربعون والخامس والأربعون والسادس والأربعون إن شاء الله أما السؤال الرابع والأربعون فيقول فيه السائل هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ بيّن الشيخ الله خيراً أن المنهج أعم من العقيدة المنهج هو الطريق المسلوك في هذا الدين فيشمل ذلك العقيدة والفقه والأخلاق والأداب والسلوك إلى آخره من أمور الشريعة والدين بالكامل أما العقيدة فهي ما عقد المرء قلبه عليه من الإيمان من مسائل الإيمان ويدخل ذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره مسائل الإيمان التي يجب على المؤمن أن يعتقدها في قلبه هذه تسمى مسائل العقيدة وقد أفردها علماء السلف من قديم في كتب خاصة بها هذا المعنى المقصود من المنهج والعقيدة ويطلق المنهج أيضا بمعنى الصلاحي خصوصا في زمننا هذا على البدعة وما يتعلق بها من الحكم على الشخص بالبدعة وبمجالسة المبتدع وشروط إيقاع البدعة على الشخص إلى آخره من المسائل التي تتعلق بالبدعة يعني ما المنهج هو ضد البدعة وهذا المعنى كان يستعمله السلف معنى من معاني السنة فكانوا يطلقون السنة على ما يضاد البدعة اليوم يطلق على هذا المعنى من السنة المنهج فهي مرادفة للسنة بهذا المعنى هذا المعنى الاصطلاحي وهو تساعد على ألسلة الكثير من الشباب اليوم المعنى الاصطلاحي هذا الثاني للمنهج فهو على جميع الأحوال أعام من مسائل العقيدة والله أعلم ثم السؤال الذي بعده هو السؤال الخامس والأربعون ويقول فيه السائل هل يجب على العلماء أن يبينوا للشباب وللعامة خطر التحزب والتفرق والجماعات؟ فأجاب الشيخ الله خيرا بأن هذا واجب على العلماء ولا شك في ذلك واجب على العلماء لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على العلماء النصيح دين النصيحة فيجب على العالم أن ينصح كيفية النصيحة تكون بالبيان ببيان الحق من الباطل وفصل الحق عن الباطل وتمييزه وإيضاح الحق وإبطال الباطل ويحرص العالم على هذا الأمر هذا من أعظم واجبات العلماء وأن ينصحوا للناس وأن ينصح لشريعة الله سبحانه وتعالى ويفصلوا الحق عن الباطل ويميزوه هذا واجبهم البيان والبلاغ هذا واجب العالم، العالم ليس واجبه أن يهديك إلى طريق الحق بمعنى أن يوفقك إليه، هذا من عمل رب العالمين تبارك وتعالى، ربنا تبارك وتعالى هو الهادي الموفق، أما العالم أوجب الله عليه أن يهديك هداية بيان، يعني يبين لك طريق الحق من طريق الباطل، ثم أنت تختار، علماء السنة ليس عندهم حزبيات، ليس عندهم طواف خاصة بهم ليس عندهم حب للرياسة والزعامة ويحرصون على تكتيل الشباب حوله هذا من أعمال الحزبيين العالم كونه عالما ربانيا يحاول أن يخلص العمل لله سبحانه وتعالى وأن يوصل لك كلمة الحق صافية نقية وأن يحافظ على شريعة الله صافية نقية وأن يبينها للناس وينصح لشريعة الله وينصح لعباد الله هذه وظيفة العالم فقط بعد ذلك لا علاقة له بك هل اهتديت ما اهتديت هذا ليس من شغله هو شغله أن يبين لك الحق من الباطل وينتهي العمله معك إلى هنا أوجب الله عليه أن يبين ذلك بالرفق باللين بالكلمة الطيبة بالحكمة بالعلم فإذا سلك هذا الطريق فقد أوجب الله فعل ما أوجب الله عليه وانتهى العمر الآن البقية تكون عليك أنت اختار بنفسك طريق الحق من طريق الباطل والعمر كله بيد الله سبحانه وتعالى إن أراد أن يهديك هداك وإن أراد أن يضلك أضلك فنسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق والثبات على الحق لا بد من بيان الحق من الباطل وفصله والناس إذا لم تبين لهم الحزبيات ولم تبين لهم الفرق والجماعات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إليها من أين سيعلمون الحق من الباطل وكيف سيعرفون الم... الغاش لهم من الناصح إذا لا بد من النصيحة ولا بد من البيان ولا تبالي بمن قبل أو لم يقبل وهل يرضيهم هذا الكلام أو لا يرضيهم لا تنظري إلى هذا الأمر أبدا وظيفتك البيان تبين ولا تبالي بما يقولون بعد ذلك إذا سلكت الطريق الصحيح الذي أراده الله منك والله أعلم السؤال الذي بعده هو السؤال السادس والأربعون قال ما حكم مشاهدة المباريات في كرة القدم وغيرها هذه المسألة لعلها أي مسألة فقهية لكن الظاهر أنها وردت هنا في السؤال لأن الحزبيين يشغلون الشباب كثيرا بهذه الأمور الأمور الترفيهية وقصدهم من وراء ذلك هو جذب الشباب وتكتيلهم وتجميعهم من حولهم بهذه الطرق أجاب الشيخ سيد الله خيرا أن هذا من إضاعة الوقت وأن الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون حريصا على وقته وألا يضيعه في مثل هذه الأمور نعم ربما نفس الإنسان تمل في بعض الأحيان أو يحتاج إلى شيء من الراحة لو قضى في الأشياء المباحة أشياء يعني بعض الوقت الصغير الخفيف الذي لا يلهيه عن طاعة الله سبحانه وتعالى ولا يشغله عن شيء من الطاعات فلا بأس بذلك إذا كان هذا الأمر مباح يعني مثل هذه المباريات أحيانا تظهر المشجعات المتبرجات يحذر الإنسان من هذا الأمر وأي شيء فيه مخالفات شرعية يجب أن يجتنبها أي نعم هذا هو الله أعلم وقد أجاب الشيخ زال الله خير عن هذه المسألة فراجعوا جوابه المهم في الموضوع أن تحذروا من مكر وخبث الحزبيين الذين لا يبالون بعوقاتكم ولا يبالون بدينكم ولا يبالون بمنهجكم المهم عندهم أن يحققوا أغراضهم ومآربهم فيكم من خلال مصائد وشباك ينصبوها حتى تقعوا في شراكهم ويحققوا أهدافهم بكم وبأبنائكم فكونوا على حذر من ذلك والله أعلم ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك